فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا تريدون أن تهدوا من أضل الله فمن يضلل الله فلا تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفر فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يحاجروا في سبيل الله فإن تملوا فاخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إذا وجدتموهم وإذا ثقفتموهم دفتم إلا الذين يسلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت سدورهم أن يقاتلوكم أو قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن يعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يعملوكم ويعملوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فاخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا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 وَكَانَ كان من قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ مسلمة أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ يجد شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتمينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام منا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله موارب كثيرة كذلك كنتم قبل فمن الله عليكم فتمينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا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 درجات من هو مغ درجات من هو مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفوا والملائكة وظالمي أنفزوا قالوا في كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا جروا فيها فولائك المعذور جهنم وسأت مصيران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 فإذا ضربتم في الْأَرْضِ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصَّلَاةِ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الْكَافِرِينَ كَانُوا لكم عَدُوًّا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طَائِفَةٌ منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَالَّذِينَ كَفَرُوا كفروا لو تغفلون أن أصلحتكم فَيَمِيلُونَ فيميلون عليكم ميلداً فَيَمِيلُونَ واحدة ولا وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عليكم إن كان بكم كَانَ بِكُمْ مطر أو كنتم أضاء تضعوا أصلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم السلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمعنا أنتم فاقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا وإذا هي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء الكمال تكون تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما يا يا يا تو ما تو ਉਜੀ ਤੇ मोहौती गनगा चलौ के आछी लोग के बन्दे के आवश्यकता दियाम आयलास तो वाला को वाला कुछ को वाला हमार ज पहलो के वो भधा तो सके तथा दियाम के से आप تاگه تمی. سگم تا گلی. او. سوامدک از که واس پارت برو. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله ولا تكون للخ ولا تكون للخائنين خصماً والسوف لله إن الله كان غفورا رحيماً ولا تجادلوا الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوائيا أثينا يستفون من الناس ولا يستفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطاً ها أنتم هؤلاء اجادلتم في الحياة الدنيا فما فمن أدر الله أنه يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن, ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله علي من حكيمة ومن يكسب خطيئة أو ثم يرب به بريئا فقد اهتمل بهتانا <تصفيق> <تصفيق> قلاد كلاد هي الشيء الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك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 ومن يفعل ذلك ابتغاء من الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول مما تمين له الهدى ويتمئ غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مسيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ظل ظلالا بعيدا إن يدعون من دونه الا الاثوا ويدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا ظننا لهم ولا امنيا لهم ولا امرا فلا يبتكن اذاد الاداب ولا امرا لهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خَسِرَ مبينا مُبِينًا ويضلهم وما وَمَا الشيطان الشَّيْطَانُ إِلَّا اولئك معرضهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين عملوا اعمال الصالحات سندخلهم جنات تجري تحتها خالدين فيها أبدا وعلى الله حق ومن قيل <تكتور> <تكتور> <تكتور> أو أو, أو ليس بأبانيكم ولا أباني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا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 پس الله بما يعملون ما وكان الله بكل به كل محيطا محيطه. امیم انجیز ما هم و من بیشی میچیم تا بیشی امشو وقت نکنم، بیشی وقت اول ما مر اٹومیٹک ذہن و مترا ماجہ ما کتب لہن نہ موافقنا پیسرم نفس باز بیٹنا مجر تا تو کتا مل ہنما چارہ تجمید الازم سن سجم باز وقت ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب في يتام النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهم وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتام بالقصد وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشحة وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتذلها كالمعلقة وإذ تصلح وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسع حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أود الدكاما من القبل وإياكم رتاك الله وإن تكفروا فإن لِلَّهِ ما في السماوات وما في الْأَرْضِ وكان الله غني حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا هي شاء يذهبكم أيها الناس ويأتي وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد الدنيا الله الدنيا وكان الله بصيرة يا أيها الذي لا بدك من قوام إذا بالقصة شهداء لله ولو ولا فسقهما والوالدين ولا قرمين إيه يكل فائنا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تطبي ولا تعدي له فإن طلبه أو ترضوه فإن الله كلام به تعملون خبيرا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 بشر الْمُنَافِقِينَ بأن لهم عذابا أليما الذين, ال... الَّذِينَ يتخذون الكافرين أولياء من غدون المؤمنين أيبتعون عندهم العزة فعند العزة لله جميعا وقد نزر عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزع بها فلا تقودوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميع. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين, وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نسح وذلكم نمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يقادعون الله وهو خادع وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا وسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يظلل لهم فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين أمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء بدون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتنوا بالله وأخلصوا منهم لله فملاك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجلا عظيمة ما يفعل الله بعذابكم إلا سكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا علیما. يكذ كتشوفني جزمني محسنات من يادى. ساق كتشوفني بعزم وانته. ما بري سلام ما وانته. يارى يعك آمینی ساما که بیچه گوشی که چی من الكتاب يشترون ظلاله يؤمنون بالجبت و أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ اذكر يا ايها الذين الله جناح اول ہمم مرزمہ بگیرتا ہوں من زنا نے اتلا مری یا تو تو نشان صحابیں چکن ان بل وقت تو چور